سورة آل عمران مدنية من مقاصد السورة إثبات أن دين الإسلام هو الحق ردا على شبهات أهل الكتاب وتثبيتا للمؤمنين التفسير هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية الثالثة والثلاثين من السورة ألف لا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 من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل تنزيل القرآن عليك وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغالبه شيء بانتقام ممن كذب رسله وَخَالَفَ أَمْرَهُ إِنَّ الله لا يخفى عليه شيء في الْأَرْضِ وَلَا في السماء إن اللَّهَ لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ في الأرض ولا في السماء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 لا معبود بحق غيره العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا نبس فيها هي أصل الكتاب ومعظمه وهي المرجع عند الاختلاف ومنه آيات أخر محتملة لأكثر من معنى يتبس معناها على أكثر الناس فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا ويفسرون المتشابه بما أحكم منه وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه فهو آت لا محالة إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد إنك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 وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم الْقِيَامَةِ كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بِآيَاتِنَا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وَشَأْنُ هؤلاء الكافرين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 قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتال القتال يوم بدر احداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبيه يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رائعين فنصر الله أولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم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 لِلَّذِينَ التَّقَوِّوا دَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه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 ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم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 لأهل الكتاب والمشركين أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به فإن أسلموا واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به وأمرهم إلى الله فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ان الذين يكفرون بحجج الله التي انزلها عليهم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 ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم وكان الأولى بهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أيام معدودات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 وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَال وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ لا تَتَخْذُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ تُحِبُّنَهُمْ وَتَنْصُرُنَهُم مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وأن لها ما تمنت ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام والله رؤوف بالعباد ولهذا يحذرهم ويخوفهم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 واختار آل عمران اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن كأنت السميع العليم اذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليه السلام يا رب إني أوجدت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتبرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقه وإني سميتها مريم وإني حصلتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 فتقبل الله نذرها بقبول حسن وانشاها نشاه حسنه وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده وجعل كفالتها الى زكريا عليه السلام وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العباده وجد عندها رزقا طيبا ميسرا فقال مخاطبا اياها من اين لك هذا الرزق قالت مجيبه اياها هذا الرزق من عند الله إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء عند ذلك الذي راه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق رجاء يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته فقال يا رب هب لي ولدا طيبا إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب أن الله, يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء متفرغا لعباده ربه ويكون ايضا نبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيا يا رب كيف يكون لولد بعد أن صرت شيخا وامراتي عقيم لا يولد لها قال الله جوابا على قوله مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَذَكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمَ عَلِيهَا السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ أَخْتَارَكِ لِمَا تَتَصْفِينَ بِهِ مِنْ صِفَاتٍ حَمِيدَةٍ وَطَهَّرَكِ مِنَ النَّقَائِصِ واختارك على نساء العالمين في زمانك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اطيل القيام في الصلاه واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين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 له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته يخطبهم بما فيه الصلاح أمر دينهم ودنياهم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 إلى أنني قد جئتكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم: إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي، هي اني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله، واشفي من ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما، واحيي من كان ميتا. كل ذلك بإذن الله وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفون إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على اني رسول من الله إليكم إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين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 وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ذلك لأن الله ربي وربكم فهو وحده المستحق أن يطاع ويستقى فاعبدوه وحده هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا عَلِمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُمْ الْإِصْرَارَ عَلَى الْكُفْرِ قَالَ مُخَاطِبًا بَنِي إِسْرَائِيلَ من ينصرني في الدعوة إلى الله قال الاصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله آمنا بالله واتبعناك واشهد يا عيسى بأننا مقادون لله بتوحيده وطاعته ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال الحواريون كذلك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 والقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر والله خير الماكرين لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه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 وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ومنه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك الى يوم القيامه بالبرهان والعزه ثم الي وحدي رجوعكم يوم القيامه فاحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها وفي الآخرة بعذاب النار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 فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه والله لا يحب الظالمين هو من أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك فلا تكن من الشاكين المترددين بل عليك ثبات على ما أنت عليه من الحق فمن وحجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن جدلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَمَّا جِئْتَ بِهِ وَلَمْ يَتَّبِعُوكَ فَذَلِكَ مِنْ فَسَادِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَسَيجازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءَ إن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 فإن صرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل، فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأن مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة. يا لما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 وانتم تعلمون أن اليهوديه والنصرانيه لم تظهر الا بعد موته بوقت طويل افلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطا زعمكم ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ جَادَلْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ فَلِمَ تُجَادِلُونَ فِيمَا ليس لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنْ أَمْرِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ مِمَّا ليس فِي كُتُبِكُمْ وَلَمْ تَأْتِ بِهِ أَنْبِيَاؤُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَقَائِقَ الْأُمُورِ وَبَوَاطِنَهَا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مسلما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 والذين آمنوا به من هذه الأمة والله ناصر المؤمنين به وحافظهم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى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 وقالوا ايضا ولا تصدقوا إلا من كانت تابعا لدينكم قل أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد ما خافت أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم أو ما خافت أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم قل أيها الرسول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده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 إلا إن ظللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العرب وأكل أموالهم اثم لأن الله أباحها لنا يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فادى الامانه واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا من متاع الدنيا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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي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 كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لامورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه تونابيا للنبين اربابا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم اياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة ثم جاءكم رسول من عندي وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنون بما جاء به ولتنصرنه متبعين له فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الشديد فأجابوا قائلين أقررنا به قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن أَعْرَضَ بَعْدَ هَذَا الْعَهْدِ الْمُؤَكَّدِ بِالشَّهَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَارِجُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ أَفَغَيَّرُوا دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله الذي اختاره لعباده وهو الإسلام يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته وله سبحانه انقاد واستسلم كل من في السماوات والارض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين ثم اليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامه للحساب والجزاء قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والأسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل أيها الرسول آمنا بالله إلهاً وأطعناه فيما أمرنا به.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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار How do Allah bless the people who confere after their faith and tell them that the Messenger is right and they came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 إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى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 فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابل انفكاكه من النار اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل ولم يحرم عليهم منها إلا ما حرمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة لكن تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة قل لهم أيها النبي فأحضروا التوراة وقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدعونه فبهتوا ولم يأتوا بها وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف مضمونها فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن افْتَرَى الْكَذِبَ عَلَى اللهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ بِأَنَّمَا حَرَّمَهُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ مِنَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَرْكِ الْحَقِّ بَعْدَ ظُهُورِ حُجَّتِهِ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 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله كالمناسك والمشاعر ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدال الكعبة ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى ويجب لله على الناس قصد هذا البيت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 يُذِعُّوكُم إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِسَبَبِ مَا فِيهِمْ مِنَ الْحَسَدِ وَالضَّلَالِ عَنِ الْهُدَى وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وكيف تكفرون بالله بعد ايمانكم به وانتم معكم السبب الاعظم للثبات على الايمان فايات الله تقرا عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم ومن يستمسك بكتاب الله وسنه رسوله فقد وفقه الله الى طريق مستقيم لاعوجاج فيه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 واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم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 وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين وكنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم فانجاكم الله منها بالإسلام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 واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى واولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَقوعُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْإِيمَانِ مِنَ الْفَرَحِ وَالسَّعَادَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ الْكَافِرِينَ مِنَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ فأما الذين سودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بأن تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 وإلى الله ترجع الأمور هو لله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلق وأمرا وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه كن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 كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم وأنفع الناس للناس تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل وتؤمنون بالله ايمانا جازما يصدقه العمل ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم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 ومهما كان منهم من عَدَاوَةٍ فلم يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا فلا يامنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس ورجعوا بغضب من الله وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله ولما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 ويبادرون إلى أفعال الخيرات ويغتنمون مواسم الطاعات أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن ترد عنهم عذابه ولن تجلب لهم رحمته بل ستزيدهم عذابا وحسره وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طر كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأتلفت زرعهم وقد رجوا منه خيرا كثيرا فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها والله لم يظلمهم تعالى عن ذلك وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelunكم خبا لنا والدو ما عنتم والدو ما عنتم قد بدت البغضه من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وإذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الدلة قل أيها النبي لأولئك القوم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر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 إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال وولد يصبهم الهم والحزن وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد يفرح بذلك ويشمت بكم وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم وأذاهم إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال فبينت لكل واحد المنزلة والله السميع لأقويكم عليم بأفعالكم إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون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 وأنتم مستضعفون وذلك لقلة عددكم وعتادكم فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين أليكفيكم أن, أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين بلى إن ذلك يكفيكم ولكم بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم وما جعل الله هذا العون وهذا الامداد بالملائكه الا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به والا فان النصر حقيقه لا يكون بمجرد هذه الاسباب الظاهره وانما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه احد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 سيرجعون بفشل وذري ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لما دع رسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد قال الله له: ليس لك من أمرهم شيء بل الأمر لله فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم او يوفقهم للتوبه فيسلموا او يستمروا على كفرهم فيعذبهم فانهم ظالمون مستحقون للعذاب ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته ويعدب من يشاء بعدله والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقايا وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وبدروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المتقون هم الذين يبدلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام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 إن جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين اولئك المتصفون بهذه الصفات الحميده والخصال المجيده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 ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله خلت ديارهم وذال ملكهم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد.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 بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم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 لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا ولما شعف في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال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 وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة وسيرزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كانت نفس لتموت الا بقضاء الله بعد ان تستوفي المده التي كتبها الله وجعلها اجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الاخره ومن يرد بعمله ثواب الله في الاخره نعطه ثوابها وسنجذ الشاكرين لربهم جزاء عظيما وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال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 فلا تحتاجون لاحد بعده سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد أنجذكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى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 وأثابهم على مصائبهم إلَّا تُصعِدُونَ وَلَا تَلْونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدَعُوٓكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد لما اصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول ولا ينظر أحد منكم لأحد والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا الي عباد الله الي عباد الله فجزاكم الله على هذا ألما وضيقا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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا أمنة يغشى طائفة منكم. وطائف قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم به فضلا منه ورحمه إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بطير يا ايها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاه فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ويرحمكم رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون ولئن متم على اي حال كان موتكم او قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على اعمالكم فبما رحمه من الله لنت لهم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 إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ يُؤَيِّدْكُمْ اللَّهُ بِإِعَانَتِهِ وَنَصْرِهِ فَلَا أَحَدَ يَهْزِمُكُمْ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 وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح.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 ويعلمهم القران والسنه وقد كانوا من قبل بعثه هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد اولم ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير عندما أصبتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتل والأسر يوم بدر قلت من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا قل أيها النبي ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم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 هم في حالهم وقتئذ أقربوا إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبطلونه في صدورهم وسيعاقبهم عليه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعون ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا قل أيها النبي ردا عليهم فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما دعيتمه من أنهم لو أطعوكم ما قتلوا وأن السبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله ويملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاز فسينالون من الفضل مثلهم ولخوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقات المشركين في غزوة حمراء الأفد التي أعقبت أحدى بعدما أصبتهم الجروح يوم أحد فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله للذين أحسنوا منهم في أعمالهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله وهو الجنة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 قد جمعوا لكم جموعا كثيره لقتالكم والقضاء عليكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقه بوعده فخرجوا الى لقائهم وهم يقولون يكفين الله تعالى وهو نعم من نفوض اليه امرنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجتهم وسلامة من عدوهم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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه فلا تجبنوا عنهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا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 مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته. يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في النار.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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه ان امهالهم واطاله عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لانفسهم ليس الامر كما ظنوا وانما نمهلهم ليزدادوا اثما بكثره المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مذل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميز بين المؤمن والمنافق ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب كما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين فحققوا إيمانكم بالله ورسوله وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حين طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال سنكتب ما قالوا من الافك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق ونقول لهم ذوق العذاب المحرق في النار ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أَيُّهَا اليهود من المعاصي والمخازي وَبِأَنَّ الله ليس يظلم أَحَدًا من عبيده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 قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله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 فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كل نفس مهما تكن لابد ان تذوق الموت فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا وفي يوم القيامه تعطون اجور اعمالكم كامله غير منقوصه فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا المخدوع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 وبما ينزل بها من مصائب ولا تختبرن في انفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من انواع البلاء ولا تسمعن من الذين اعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين اشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم وان تصبروا على ما يصيبكم من انواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما امر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لا توضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليهم من نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه فكتموا الحق وأظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا. كالجاه والمال الذي قد ينالونه فبئس هذا الثمن الذي يستدلونه بعهد الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم في حال قيامهم وحال جلوسهم وفي حال اطجعهم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 وما للظالمين من أنصار فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وأذوا عنهم سيئاتهم ولا جنات. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فأجاب ربهم دعاهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت سواء كان العامل ذكرا أو أنثى فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الاذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا لا أغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولا أتجاوزن عنها، ولا أدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد.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 وبئس الفراش لهم النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الانهار من تحت قصورها ماكثين فيها ابدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى وما اعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أليس أهل الكتاب سواء فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم لا يفرقون بين رسل الله خاضعين متذللين لله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 واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامه من النار ودخول الجنه